أشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبع ذهب اليوم الدين ثم أما بعد قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والأمانة التي عرضت على السماوات فأبينها وعلى الأرضين فأبين وعلى الجبال فأبين أن يحملها هي القيام بهذه التكاليف الشرعية والقيام بالحق العبودية ونشر هذه الدعوة وتعمير هذا الكون بمقتضى وحي الله عز وجل وهي امانه ثقيلة تماماً ناه الله عز وجل ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ومن ظلم الانسان ان قبل هذه الامانه وقصر في واجباتها واذا قصر من يقصر فلا اقل الاهل الاستقامه من ان يقوموا بهذه الامل وطريقك في هذا على محورين المحور الأول شخصي وزادي والثاني محور الغير والآخرين وهذا واجب عليك وهذه قضية تدق دونها الأعناق أن تحمل العمانة في خاصة نفسك فتزكيها كما أمر الله عز وجل قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دستاها وإنما تذكو النفس بالعلم النافع والعمل الصالح والتفكر في خلق الله عز وجل هذا كله محور ذاتي شخصي ولا بد ان يتفاعل هذا المحور ويؤدي الى المحور الثاني محور الاخر والغير وعملا بما بين الله عز وجل من شان المؤمنين انما المؤمنون اخوه والمؤمنون كالجسد الواحد الواجب أن يكون بين المؤمنين من التناصر والتواد والتحاب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الإسلام الأولى قد أخى بين المهجن والأنصر وكان كل رجل يعرف حق أخيه عليه وهذا باقي إلى يوم القيامة القيام بالحقوق العامة والخاصة وإذا حرص الإنسان على حمل الأمانة فيما يتعلق بخاصة نفسه وفيما يتعلق بإخوانه من المسلمين حلت كل مشاكله لم يعد عنده وقت للفراغ والوساوس والأفكار الرديئة والأفكار التافهة والسفها ولا عنده فرصه ان يشتكي من الفطور او الغفله أو لان هذه الامانه تستوعب كل حياته وكل خطراته وكل افكاره وحتى انه لا ضغطا للنوم وبالتالي هو يجري خلف نفسه كما يجري اهل الدنيا خلف انفسه لكن الفرق ان صاحب الدنيا حقير مهما حصل منه لأنه يطلب شيئا تافها يوشك أن يموت ويتركه لكن صاحب الآخرة أهمته عالية وشانه كبير وعظيم ولهذا هو اولى الناس بالفرح والبشر والرضا والرجاء قل بفضل الله وبرحمة فبذلك فليفرحه خير مما يجمعه إذا وفقت إلى هذا سترى يعني أنك فعلا موفق وإذا خزيت فلا حول ولا قوة إلا بلاه فهذا أمر نكرر النصحة فيه لأهميته لو اعتبرت رفلك مسؤولا عن كل المسجد ومن فيه وعن من في خارج المسجد وعن هذه البلدة وغيرها وعن الدنيا كلها وعن الإسلام وعن غير المسلمين وأخذت بحفظك من هذا واجعلت لا تقعد ولا تقوم ولا تصح ولا تنام إن لو تفكر في هذه القضية ماذا يعني انتمائي للإسلام هذا حسبك إن شاء الله والله عز وجل يعينك إذا كنت على هذه الهمة دائما تسأل نفسك ماذا يعني انتمائي للإسلام مسلم مسلم هذه كلمة شرف كبير ماذا يعني انتمائي لهذا الدين في خاصة نفسي وفي غيري وانت تعيش يعني المرحله الذهبيه في حياتك ان لم تبذل الان فمتى تبذل وان لم تعطي الان فمتى تعطي انت مسؤول مسؤول رب الكعبه شئت اما بيت فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ومن علم انه مسؤول فلعز للسؤال الجواب. لا حول ولا قوه الا بالله انتهينا في هذا الكتاب المبارك إلى آخر ما تبقى من الباب الأول وهو خلاصة هذا الباب وثمارته وقد طوف بنا المصنف فيما يتعلق بقضية الغيبة وافاتها وأحوال النفس معها وذكرنا من أخبار الثلاث رضي الله عنهم في شأنها وما بقي إلا العلاج الأخير كيف التخلص من داء الغيبة لو كانت الأخلاق صفات لازمة لا يمكن الإنسان تغييرها وتبديلها ولا تهذيبها لما أمر الشرع بالتخلي عن الأخلاق المرزولة والتحلي بالأخلاق الفاضلة قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فلا تكليف إلا بمقدور ولا تكليف بمستحيث قال تعالى قد أفلح من ذكاه وقد خاب من دستاه هذا المدخل في غاية الجودة ينفعك في دعوة نفسك وإقامة الحجة على نفسك وينفعك في دعوة الأخرين لأن الشبهة المشهورة على سنة العوام أو كثير منهم قولهم أنا هكذا خلقت هكذا وهذا طبيعي وربما قالوا هكذا كان أبي وجدي يعني نحن لا نتغير هذا كلام خطير إذا كان كل أحد لا يتغير فمن العبث إرسال الرسل وأنزل الكتب ولما كان ذلك ليس من العبث لأن هذا شأن الله سبحانه وتعالى وحاشى أن يكون كذلك إذن نحن الذين نسهم غلط حين نقول أنا هكذا خلقت هكذا هذا طبعي وقد علم الله سبحانه وتعالى أن الطباعة تتغير وإذا كان طبع الحيوانات المتوحشة يمكن أن تتغير وهناك من روض الأسود ويلعب نعم فهذا يدل على أن الأخلاق تتغير وأن كل شيء بالرياضة يمكن أن يأتي إذن لا يقول أحد يعني صعب تغيير الغيبة والتخلص من الغيبة ونحن في مجتمع الناس يعني يغتابون فضح مساء من الممكن أن تكون وحدك على الأقل تتجنب هذا الداء ثم بعدها تصدر هذا المعنى الجميل إلى يعني أفاق الدنيا وعن أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع يعني المرء لا يولد علما وإنما يتعلم يتكلف العلم حتى يتعلم وكذلك يتكلف الحلم حتى يتحلم يعني لا يكون حليما الفطرة في الغالب حتى يعني يروض بثه على هذا ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع مبدأ عام يعني أحسن قصدك في علاج نفسك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ذلك. ومن يتحرى الخير يعطي، احرص على الخير والله تعالى يوفقك إليه. ومن يتوقع الشر يوقع. وعن أبي زر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. ولا يلزم من هذا أن يكون هذا النوع أعظم من قتال الأعداء ونحو ذلك لأن هذا النوع هو مقدم لقتال الأعداء كيف يتم الجهاد في ساحات الجهاد إلا بهذه البداية أن خروج الرجل إلى قتال الأعداء لن يكون إلا بعد هذا النوع أن يجهد نفسه وهواء ومن هذا الجهاد جهاد شهوة الكلام وذلك ببذل أقصى الوسع وغاية الجهد في صيانة اللسان وكفه عن أذى الخلق فهي إذن شهوة من الصعب ضبطها لكن إذا استعنت بالله كففت لسامك وقد مر بك في الفصول السابقة كيف يعالج داء الغيبة بوسائل نعيد إجمالها والزيادة عليها يعني يلخص ما تقدم فمن هذه الأسباب أولا علاج الأسباب التي تفضي إلى الغيمة لأن كل علة بمضادة أسبابها لأن علاج كل علة بمضادة أسبابها هذا صحيح علاج كل علة بمضادة أسباب إذا كنت يعني حرا فأنت تتبرد بالماء وإذا كنت بردان فأنت تتسخن بالماء بالمضاد لكن لا يكون البردان يعني يضع على نفسه الماء البارد فيزيد الطين بالله ولا الحران يستحم بالماء الساخن وإنما بالعكس وهذا معروف ومن أسباب الغير الحسد الذي يدعو صاحبه إلى التشفي والانتقام بالقدح في الآخرين وانتقامهم أو وانتقاطهم وعلاجه بأن يعلم أن الحسد من أخلاق اللئام يتنزه عنه الكرام يعني كريم النفس يأبى أن يكون حسودا أن هذه الصفة زميمة كل لئيم في طبعه وفي خلقه وفي أطله هو الذي يتحلى بهذه الصفات الزميمة لكن إذا كان كريما فإنه ليس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. أن المؤمن بالله من إيمانه بالله يعلم أنها أرزاق مقسومة، فلما تحتد أخاك، وقد ابتلاه الله عز وجل لما هو فيه من خير أو شر، من نعمة أو نقم، فالمؤمن لأن في هذا نوع من الاعتراض على قضاء الله. كأنك تعترض أن الله تعالى أعطاه ومنعك ومقصد الإيمان التسليم لأفعال الله تعالى وحكمه وقضائه وقدره والانشغال بما أمرك الله به والانصراف عما ليس من شأنك قال ويعلم أن الحسد سوء أدب مع الله واعتراض على قضائه وأنه بالغيبة لا يضر إلا نفسه أما المحسود فهو مظلوم ثم يستحضر ثواب الامساك عن الشر والغيبه ويستبدل ذلك بالدعاء له بالبركه ويستبدل ذلك بالدعاء له بالبركة يعني مقتضى اللغة العكس أن يقول ويستبدل الدعاء بالبركة بذلك لكن هذا من أخطاء الشائعة إذا قلت يستبدل فاجعل الأحسن الذي تريده بعد الاستبدال ومن القول قول الذي هو أدنى بالذي هو خير هذا إنكار عليهم كان الصحيح حتى لا ينكر عليهم أن يستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى فالذي يستبدل الطيب والذي يستبدل به القبيح ثانيا المجاملة يعني من الأسباب التي تدعو إلى الغيبة أولا الحسد وتقدم الثاني المجاملة بأن يوافق جلساءه ويشاركهم الغيبة كي لا يستسقلوه إذا هو أنكر عليهم فيحتب ذلك من حسن المعاشرة يعني المجلس يعني ذكر فيه الغيبة وجرى يعني الخوض في عرضي كلانا من الناس فالذي يمنعهم ثقيل فيتحرج ويجاملهم يجاملهم بالسكوت على هذا المنكر فيكون في قد شارك أو يجاملهم بأن يدلي بدل فيقولوا ايضا وما أدرك مما وأيضا يعني يزيد على ما قالوا وعلاج هذا السبب بأن يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرض من أرضى الله بثقل الناس كفه الله الناس ومن اسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وله دوايا غير هذا مشهورة عن عائشة وغيرها. الثالث إرادة المغتاب أن يمدح نفسه عن طريق تنقص غيره كأن يقول فهمه ركيد يعني وانت ما شاء الله أو جاهل يعني وأنت العالم يعمل للدنيا يعني وأنت المخلص فبدل أن تتحرج أن تنسب إلى نفسك هذه الأشياء تنسب إلى غيرك ضدها من المساوئ فيكون في هذا احتيال على السامع بأن يفهم المقصود يعني ما إذا كنت تقول فلان جاهل وفلان لا يحسن فالذي يسمع يقول ما شاء الله فلان هذا عالم لأنه يعرف جهل الجاهلين ويتهمهم بالجهل وغالبا ما يكون السامع فارغ لا يعرف شيئا وعلاج ذلك بأن تتذكر قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحطر أخاه المسلم يعني هذا المشغول بعيد غيره هذا حسبه من الشر ويعلم أن ما دفعه إلى ذلك أنه ما دفعه إلى ذلك إلا العجز والغرور. عن أنس رضي الله عنه: لو لم تكونوا تزنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. العجز، العجز يعني احذروا العجز. لو لم تكونوا تزنبون يعني كيف أنتم تزنبون؟ ومع هذا أيضا. يعني عندكم من العجب ونحو ذلك ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد قلبه وما حاجة في الله عز وجل لعبد يعني يتكبر على ربه سبحانه وتعالى وتعجبه نفسه مهما كان يصلي ويصوم وإنما الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يعني يزل بين يديه ويخضع له ويعترف له بالذنب ويرى نفسه ليس هنالك هذا من تحقيق العبوديه اما العبد الذي يعني يرى في نفسه انه كبير وانه حافظ وانه مواظب وانه مصل وصائم وخاشع هذا كانه يدل على الله كان الله تعالى ينتفع بخشوعه وعبادته يوشك أن يقول لربه أنا مستقيم والناس منحرفون وأنا يعني بصلي في المسجد والناس الآن نائمون يعني ماذا تريد أكثر من هذا كما لو كان يعقي ربهم سبحانه وتعالى أو ينفع ربهم هذا يبغضه الله عز وجل ربما أكثر من النائمين المقصرين لكنه إذا استيقظوا قالوا استغفر الله اللهم إنا مقصرون هذا أرجى عند الله سبحانه وتعالى من هذا القائم القانم الذي يدل بعبادته وكثيرا ما نقع في شيء من هذا وبعيزه بالله ترى نفسك وتنتفخ وخصوصا إذا نظرت إلى بعض المقصرين يعني لا تحدث نفسك إلا بأنك يعني فوق وهم تحت فربما كان العكس وهذا يدبعك إلى الغيبة فإنك إذا رأيت يعني هؤلاء المقصرين كان ذلك من أسباب غيبته. الراضع المزاح من أسباب الغيبة، فيذكر عيوب الناس أو يحاكي أفعالهم ليضحك جلساءه عليهم. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من زنيم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن يعني الأحقاد وإفساد الأخاء وهذا كله ظهر. فما اكثر ما ينقلب المزاح الى عوار وتراشق وربما تلاكم ان لم يكن حسيا فمعنويا وهذا يفسد الود والاخاء وقال الامام ابو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله لي صاحب ليس يخلو لسانه عن جراح يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح يعني رايح جاي يقول فلان كذا وفلان كذا والناس يضحكون والله الموعد وهذا نحتاج إلى يعني ضبطه فإن كثيرا من الإخوان لا تراه إلا مازحا دائما يمزح ويقول الله هكذا يجب أن يكون ال... الداعية خلاص عمل نفس الداعي يعني متلطفا مع ال... مع الناس ويعلوه البشر وهذا صحيح لكن خير الأمور الوسط. كمان بعض الأخوة دائما يعني لا تراه إلا عابسا ومقطبا ويعني منفرة. فالعكس غير مطلوب. كلا طرف يقصد الأمور زميمه. التوسط هو المطلوب. يعني تبسط في موضع التبسط ويجد في موضع الجد ويبتسم في موضع الابتسام ويكونه. يعني جادة أيضا في موضع الجد الخامس التنافس على الدنيا فيزم زملائه لدى المسؤولين ليرتفع في نظرهم أو يترقى إلى منصب أعلى المسؤولين هذا بمعناها العام الوزراء يعني ونحوهم مسؤول عن أي شيء ولو في المسجد يعني يأتي عند إمام المسجد ويقول له فلان بقاله ثلاث يام بسحاش اللي هذا يعني يقول قلتوا بأزن انت مثلا أو نحو ذلك فيزم زملائه لكي يرتفع على أكتافه وهذا قبيح وهذا باب من ابواب الغيبة السادس الحزبية والعصبيه الجاهلية بين بعض الجماعات العاملة في ساحة الدعوة وهو جرغ الجماعات في والله. جرب الجماعات الإسلامية وأكثر ما فيها وأكثر ما فيها اختفاء الغيبة والنميمة وراء دعوة مصلحة الدعوة وتصوير الخوض في أعراض المخالفين على أنه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل يعني تجلس مع بعض الناس فيقول لك فلان هذا احذره فإنه جاهل وغير منضبط ولا يصبح عن يتصدر لما هو فيه وإنما أقول هذا من بذل مصلح والأمر المعروف لا تجلس إلى فلان وانتبه لما عند فلان من كذا وكذا وكذا من المثائف وفلان ذكر عند فلان فقال فيه كذا وفلان لم يقر الفلان بكذا وكذا ويفلن لك المجلس كله بذكر 70-80 فلانا وكل هذا غير وهو يتصور أن هذا من المصلح وأن هذا من البيان وأن هذا من الجرح والتعديل يحتاج بأن العلماء كانوا يجرحون ويعدلون العلماء كانوا يجرحون ويعدلون في الرواية فيما لا بد منه يعني فيما ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال لك أن فلانا الذي تبرعت بإثقاطه من نظري يعني أنه يروي حديثا أو نحو ذلك أحيانا الشيطان يفتن الناس بمداخل غير صحيحة لو أنك تلطّفت وعفّمت لسانك، لأفدتني أكثر مما لو قلت لي، يعني أو مما لو أفسدت قلبي على فلان وفلان وفلان، ويكفي أنك إذا أفسدت قلبي على فلان وفلان وفلان، سوف أخرج وأسأل نفسي من الذي أفسد قلبي على كل هذه الرموز؟ فلان الذي هو أنت، فأنت أولهم وأنت أيضا لا كرمت لك وربما يعني خرج. هذا المسكين وترك الالتزام أو إن لم يتركه ليته تركه إن لم يتركه ربما تحول إلى صورة مصغرة قبل أن تكبر من هذا الزميم المذموم الذي يطيح في الخلق ويفتد في الأرض ويزم إخوانه هنا وهناك بدعوة نصح والدين والإمكار على أهل البدع ونحو ذلك والقضية ليست كذلك لكن هذا هو النفوس والذي يدل على هذا أن أحدا ممن على طريقته لو كان فيه ما فيه فإنه لا يستحل الكلام عليه وربما يعتذر له يقول والله فلال فيه خير كثير وهذه المسائل نسعى إلى علاجها معه لكن ومن غير تصريح ولا تجريح طيب ولماذا تفعل هذا مع غيرك هذا واضح على كل حال يكفي أن المصنف ذكر أن هذا جرب لجماعات الإسلامية احذر الجرب احذر الجرب والجرب لا ياتي إلا بالخلط على كل حال فمن كان إذا خلطته أسد قلبك على إخوانك فاتركه، ولو كان شافعي زمانه لا يغرانك العلم ونحو ذلك ولا حتى يعني حسن السمط فإنما يعرف الرجل بديانته وموافقته لهدي النبي صفل ومكان النبي صفلا مغتابا ولا نماما ولا لعانا ولا يعني محذرا من كل أحد على هذا النحو الذي نراه والبعض يقول لكننا نستفيد منه علما الذي يفيدك علما ويفيدك يعني عصبية أو غيبة أو نحو ذلك فلا خير في علمه السابع الفراغ وما ينشأ عنه من وحشة وسامة وملس واحد من كل واحدة تيجي تقول هي هذه ثم تأتي الثانية تقول لا هذه أكثر ثم تأتي الثالثة تقول نعم هي هذه إذا عندنا السبع لما جاء الحسد قلت نعم فلما جاءت المجاملة قلت لا والله هذه أشبيث فلما جاءت اراده مدح النفس قلت لا أين هذه أخطر فلما جاء المزاح قلت لا حول ولا أخطر أنا إمام في هذا الباب فلما جاء التنافس قلت كل واحدة تأتي تقول ما في غيوان وهذا الفراغ أيضا أنت خبير به وقد هاجل الفراغ عليه شغلا واسباب البلاء من الفراغ الفراغ وما ينشأ عنه من وحشة وسآمة وملل فيستهلك وقته بالغيبة وتتبع وراث الناس وعلاجه في قول الحسن رحمه الله نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وإن كان لابد من, يعني من ذكر اخطر هذه الأمور كلها فليكن هذا فراغ خصوصا على المبتدئ في الطريق فإنه إذا بدأ يعني يتعبد وبدأ يتعلم ومر عليه شهور في طريق الديانة فلا يخشى عليه أكثر من الفراغ لماذا؟ لأنه بعد وقت يتعود ويحدث نوع من التشبع التشبع بالأفكار التي بهرته أول ما التزم المسالك والأعمال التي بهرته أول ملتزم والأشخاص الذين بهروه أول ملتزم وسوف لا يبقى هذا دائما هذا معروف طبيعة الدنيا الملتزم في بداية الطريق ينبهر ينبهر بكل شيء وهي أشياء تدعو للبهار ينبهر بروعة الهدف الذي يتجرد له ينبهر بالأعمال التي يعني كان غائبا عنها لأنه كالأرض العشانا يعني أي نقطة ما يعني تؤثر فيه ينبهر بعض الأشخاص الذين يرى يعني من سمتهم أو من أدبهم أو من دياناتهم أو طيب هذا النبهر لا يبقى بعد سنة ما الذي يحدث حدث عنده تشبع تشبع حفظ الهدف لابد أن يكون كذا خلاص ما إحنا ما إحنا بقى لنا سنة في الهدف عارفين ولا بد من الصلاة في المسجد ما في المسجد على طول ما إحنا ما نقل. هو في واحد في إنسان عاقل ما في المسجد طيب العلم إحنا نتعلم والشيوخ عرف الشيوخ كلهم ال... الان حصل نوع من التشبع الإناء امتلأ أي زيادة هتروح فين على الأرض في الشارع طيب ملحك. لو ترك على هذا يحدث نوع من التراجع و. النقوص والقهقرة والفساد ولا زولة. إذا العلاج تشبع الإناء ملأ. كيف يعالج؟ يوسع الإناء. حس ما يبشت بس قص. يستبدل بهذا الإناء إناء يجيب كوز كبير. نعم. ويظل مشغول في ملأ. كوز ما يتملاش بحيث يظل يجري ورا نفسه إلى الموت. ولهذا ننطح إخواننا أول ما يبدأ يتعلم شيء ويعني يثبت على الطريق دائما من مرحلة إلى مرحلة ما ما ينتهي يعني خلص كتاب يبدأ يفكر في كتاب ثاني وثالث وفن ثالث ورابع وخامس وانتهى من, من بعض العيوب والمعاصي والذنوب ينظر في العيوب الأخرى وكان كل تفكيره في التلفزيون والنظر للنساء في الشارع خلص الحدث يعمله فكر بقى في في الكبر والعجب والرياء وخلص الحدث وهكذا ما يزال يجدد هذا معنى أن يوسعنا. طيب اجتهد في صلاة المسجد واجتهد في يعني قراءة القرآن طيب يطور ويجدد ويجود أين هو من صلاة الليل بيصلي بالليل ساعة ويخليها ساعتين لما وصلوا ساعتين خليهم ثلاثة لما وصلوا ثلاثة خليهم أربعة وشيء رفعته من أربعة وهو مو في الليل لو طيب يبدأ ما يشوف الإخلاص والأسر المطلوب في الـ في الـ في الأسر هذا على القلب المهم أنه لا يزال يطالب نفسه بجديد فرضنا فرضا أن الرجل هذا نهاية ما يكون من العلم والعمل طيب ماذا يفعل؟ طبعا هذا لا يكون حتى لو فرضنا هذا أبواب الدعوة والعطاء والانفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل الأمانة وتحمل المسئولية هذا هو الثباب لكن الذي ينحرف في بنيات الطريق يمينا أو شمالا ما الذي يحدث وهذا على الأقل سبب الفطور قبل الانحراف الكامل سبب الانحراف الجزء الفطور والغفلة من أين تأتي الإناء ملئ ما تقوليش بقيت على المسجد ما نشبعت مسجد خلاص ده آخره يعني خلاص وصل نهاية الطريق ولازم يرجع يرجع قبل ما يموت هيروح فين؟ اذا يعني مصيحة لكل اخوان حاول تشغل نفسك دائما الفراغ قاتل الفراغ قاتل اجعل نفسك يعني اهدافا متجددا ووراءك ضوف كبير ينتظرك وانت مسؤول مسؤول لو استطعت ان تجعل نفسك مسؤول اكثر من رئيس الجمهورية مسؤول مسؤول الخليفة الأعظم مسؤول عن الإسلام كله وعن صورة الإسلام في الغرب والشرق وهنا وهنا وهذا لا تأتأ إلا إذا كنت يعني كما ينبغي فأنت ساعن في إصلاح نفسك وساعن في إصلاح غيرك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى هذا من أهم معاملي السبب فإذا جاء في هذا في هذا الطريق الطويل يعني ذكر غيبة أو نحو ذلك تقول أين أنا من هذا اضطر نفسك عاليا وتتراكم الاشياء تحت في السقف فلا تنشغل بها لكن الذي يحدث لمن امتلا ينهض وبدا يسكب على الارض ما الذي يفعل في الطريق هو فاضي والفاضي ناس كما قد عرفت يبدا يتكلم عن فلان وعن فلان وفاضي فاحذر الفراغ نعوذ بالله من شؤم الفراغ وهذا من أول ما يعينك على التخلص من الغيب أن تعالج أسبابها ثانيا اشتغال بعيوب نفسه عن عيوب الناس هذا من أهم ما يعينك على التخلص من الغيبة الاشتغال بعيوب النفس بأن يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه ومهما وجد العبد عيبا سينبغي أن يستحي. من ان يترك ذم نفسه ويذم غيره بل ينبغي ان يتحقق ان عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه عجز الغير عن التنزه عن عيبه تماما مثل عجزك فلماذا تلومه في شيء انت به مبتلى ولماذا يشتد سيفك عليه وليس لك سيف على نفسك ولماذا تعذر نفسك ولا تعذر اخاك وتشتغل باخيك ولا تشتغل بنفسك وهذا ان كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره يعني كالامور الاخلاقيه ونحو ذلك وان كان امرا خلقيا فالذم له ذم لخالقه يعني أن تشتغل بعيب الناس فيما هو من أمور الخلق والخلقة، فهذا أقبح لانك تذم الخالق الذي أراده هكذا، فإن من زمن فإن من زم صانعة فقد زم صانعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله عز وجل حسن، كل خلق الله حسن. يعني الناظر ينظر إلى من خلق وليس إلى المخلوق فالمخلوق لم يخلق نفسه وقال رجل لحكيم يا قبيح الوجه فقال ما كان خلق وجهي الي فاحسنه يعني لي... ليس... ليس تصنع صنعتي حتى أحسنها نعم وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب فإن سلب الناس وأكل لحم الميته من أعظم الذنوب بل لو انصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهل بنفس وهو من أعظم العيوب يعني إذا كانت رؤيتك لنفسك أنك سالم وليس بك عيب وأنك يعني جيد وطيب ولا إشكال عندك هذا ذل على جهل عريض وليعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له فيندغي أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه يعني كما في الحديث أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه مفهوم هذا أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، ومن ذلك أن يتألم لغيبة غيره كما يتألم لغيبة نفسه، وأنت تكره أن تغتاب فينبغي كذلك أن تتجنب الغيبة وتبيلك ما ذكره من الاشتغال بعيوب النفس، وهذه والله الضغاية الأهمية إذا اشتغلت بعيوب نفسك عن عيوب الناس نفعت أيما نفع وكنت لائما لنفسك وكنت يعني راحما لغيرك وكنت أبعد ما تكون عن كسب السيئات التي تأتي من غيبة النفس. ثالث أبواب التخلص من الغيبة قال مجاهدة النفس على لزوم الصمت والاقتصار على الكلام بذكر الله وما ترجحت مصلحته والمحاسبه الدائمه للنفس على ذلك اسكت عود نفسك ان تسكت جرب نفسك قل سابقى ساعه صامتا سترسم في هذا الامتحان اذا رسب اعد في ملحق دور ثاني وطيب الساعه التي بعدها ساسكت وانظر حتى يسهل عليك هذا فان من صمت نجا من صمت نجا كثرة الصمت وتقدم في أخبار الثلاث التي مرت معنا في هذا الكتاب أن من الثلاث من كان يعد كلامه في الأسبوع لقلة الكلام وإذا وعيت الرجل في المجلس صامتا والناس يتكلمون فاعلم أنه أن فيه معنى جميلا وتأثى به إذا جلست في مجلس والناس يعني يتبارون في الكلام تسكت واعزم على ان تسكت الى اخر المجلس. اللهم الا ان تدعو الحاجة والمصلحة الاكيدة بالكلام واذا جربت ستجد نفسك تتهيأ للكلام فحاول ان تدخل الكلام قبل ان يخوش وهذا يحدث كثيرا في مجالس اللغم كأن يعني يصار امر من الامور يبدأ أحد الجالسين ويقول مرة حصل كذا وكذا وكذا فإذا بكل الجالسين يستحضر كل واحد منهم قصة في نفس الموضوع والكل ينشغل عن الذي يحكيه الأول وينتظر أي صرصة بحيث إذا إن أنهى حديثه يبدأ يقول كنا مرة في كذا ويحكي القصة وقد يتكلم اثنان معا ثم يترك احدهما المجال للاخر حتى اذا انتهى بدا يحكي قصته فيحكى في المجلس الواحد عشرين عشرون قصه كلها تافهه وسخيفه ولا يعني قيمه لها ان كنت يعني منصفا ماذا تفعل تنتظر دورك حتى تحكي القصه ثم تسال نفسك قبل ان تحكيها ماذا لو سكتت عنها هل تفيد جديدا مجرد حكايه والله علَم بما فيها. قد يكون فيها يعني إثبات بطولة لنفسي، وهذا فيه رياء وقد يكون فيها يعني لرو، وقد يكون فيها، وقد يكون ليس فيها منفعة ولا مصلحة. فالرجل كل الرجل الذي يضبط نفسه، فيقول لنفسه والله لن أقول هذه القصة مع جمالها وكمالها. و... خلاص إذا تعودت هذا سهل عليك أن تلجي نفسك. لكن أكثر الناس لا يمكن. لا بد أن يقولها وإن كان ما كان هو مقتول. إلا أن يقولها وقد يكون فيها قبح وفيها عيب كنكت مضحكه ونحو ذلك هذا لا يليق بأهل الهمم لا يليق ان تكون مهرجا تضحك الناس هذه همة يعني سفلت الناس لكن اصحاب الدعوه واصحاب الهمه يعني يستحي ان يكون وظيفته ان يضحك الناس لأن هؤلاء يعني ليسوا من يعني من كبار القوم فاذا عرضت لك نكته مضحكه استصغر أحد وما في داعي لها نعم ومن سمى التعود الصمت اذا تعودت الصمت قلت الغيبه الرابع الفرار من مجالس الغيبه واعتزال المغتابين ونزول مجالس الصالحين المتورعين عن الغيبه المتميزين بصيانه السنتهم وهذا أين هؤلاء دلون عليهم يا سمع لا شك أنهم موجودون لكن قليل ابحث عنهم وتفقدهم واجل معهم فإن تعذر وجودهم فعليه أن يدمن مطالعة أخبار الثلاث الصالح قد تجدهم في الكتب إن لم تجدهم في الواقع ويقتدي بهم ويكرر بين حين والآخر مطالعة نصوص الوحيين في الترهيب من الغيبة والترغيب في حفظ اللسان قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومن ذلك قراءة الكتب التي تتعلق بهذا الباب كهذا الكتاب وما في معناه. ومن ثم تتعود على ترك مجال الغيبة كل هذا يحتاج إلى تدريب تجلس في المجلس وأنت تعرف بعض الشخصيات يعني مفتوحة في الغيمة قبل أن يبدأ الحديث تفكر في أي مخرج حتى تهرب والله يا جماع عندي ظروف وعندي مناسبة وعندي موعد ولو ببعض التعريض عندك موعد في البيت مع أهلك ينتظرونك. المهم أن تجري من مجالس الغيمة كان بعض الثلف إذا, أو أو اذا بدأ الكلام قبل ان تأتي الغيبة وخشي ان يجر الى ما لا سكت المتكلم بلفظ من الالفاظ حتى ذكره في كتب الادب يعني عن كثير من الثلف قولته المشهورة يعني كل واحده كل ما معروف يسكت بينا واحد يقول صلي على نبيك صلى الله عليه بهذا الكلام يكثر ان يقوله والثاني يقول يعني لا حول ولا قوة الا بالله والثالث يقول كذا وكذا اختلفت العبارات لكن المقصد واحد أن تحسن أن تسكت من أمامك يكون لك المبادرة بدل أن تتركه يبادل هو لكن حاول أن يكون عندك الحسن التخلص يعني واحد إذا لقيته في الطريق لابد أن يبدأك بما تكره من غيبة أو لغوين أو نحو ذلك قبل أن تتركه يبدأك ادعه أنت سلم عليه وقل له كيف حالك وأخبار تفضل معنا إذا تفضل معنا تلقب لك جزاك الله خيرا طيب السلام عليكم وعليكم السلام قبل ما يبدأ هو يحكي لك يعني هاجم قبل أن تهاجم نعم الخامس استحضار حال المغتاب يوم القيامة هذا يعينك على نبذ الغيب وكيف تحبط الغيرة حسناتك وتذهبها ته أحوج ما يكون إليها هو جيب مع تمشوا من الحسنات ويرجو إن شاء الله هو يعني يمر ويجوز بهذه الحسنات وإذا بها يعني ذهبت إلى غيره حيث تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه فادنى عواقب الغيبة أن تنقص من ثواب أعماله وذلك بعد المخاصمه والمطالبة والسؤال والجواب والحساب سبحان الله ولماذا يعني تضع نفسك في كل هذه الصراعات قال الشاعر وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه يعني قبل أن تفعل انظر فإن وجدت العقبة حسنة انضي وإن وجدتها غير ذلك توقف. وقال آخر وأحجم الناس من لو مات من ضمئ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. الورد يعني مورد الماء والصدر يعني يصدر عن الماء أو يصدر عن الماء يعني يخرج منها. فالإنسان يرد الماء ويصدر عنه. يعني يذهب إليه ويخرج منه يقول وأحزم الناس يعني أكثرهم حجما من لو مات من ضمئه يعني لو كان سيموت من الضمأ لا يقر ويرد حتى يعرف الصدره يعني قبل أن يذهب ويرد الماء يعرف كيف يصدر أو يصدر عن هذا الماء يعني هل ينفعه الورود فيرد أو يضره فلا يرد حتى لو مات من العطش قال رجل للحسن بلغني أنك تغتابني فقال لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي يعني مش أنت يعني لا لا. شوف الفحولة والرجولة والقوة هذه, هذه القوة هذه مواطن القوة ليس الشريف بالسرعة يعني الذي يصرع الناس لكن يشهد من يملك نفسه هؤلاء قوم ملكوا انفسهم وقال رجل للفضيل بن عياض ان فلانا يغتابني فقال قد جلب لك الخير جلبا يعني أبشر عند فرصة للحسنات وقال عبد الرحمن بن مهدي لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى أحد في إلا أي شيء من حسنة يجده الرجل في صحيفته لم يعمل به او حسنات فيها إخلاص لأنك ما لا ترائي جسم انك لا تعرفها يقول والله جميل قوي هذا الباب وذلك الواحد احيانا يعني يستحضر هذا فيقول الحمد لله لعل ربنا عز وجل يفتح لنا بابا ولا بده مفتوح الحمد لله يعني نعم مفتوح مفتوح فالإنسان يعني الموفق يفرح بهذا يقول الحمد لله يعني لعل فيه بعض الحسنات تأتي من من خلال هذه الأبواب، لكن عبد الله المهدي يقول لولا أني أكره أن يعتص الله، يعني لأحب أن تكون الغيبة حتى أخذ حسناتها، لكنه يمتنع عن محبة ذلك لكراهته أن يعتص الله. وروي عن الحسن أن رجلا قال إن فلانا قد إغتابه، فبعث إليه طبقا من الرطب. يعني بعث الحسن إلى هذا الذي اغتابه. وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكفيك عليها فعذرني فإن لا أقدر أن أكفيك بها على التمام. يعني هذا رد يعني رصيف يعني هذا في مقابل حسناتك. نحن في هذا الرد أكرم من الحسن. أكرم. أنت ردت حسنات نرد لك حسنات وزيادة كمان. لكن الحسن قال لا أبدا الرطب مقدور عليه لكن حسنات لا لكن إحنا في هذا بفعل دماغ فلان قال في كذا أنا أنت بتعرش فلان ده فإذا كان يعني أهداف 20 حسنة تهدي في مقابلها 100 تيحة فتكون أكرم وهذا يعني أقبح موطن للكرم نعم هذا عين اللؤم وكتب اشهب بن عبد العزيز الى رجل كان يقع فيه يعني بالغيبه ونحوه ان بعد فانه لم يمنعني ان اكتب اليك ان تتزايد مما انت فيه الا كراهيه ان اعينك على المعصيه الله. لم يمنعني ان اكتب اليك ان تتزايد يعني وليتك تتزايد وكنت أود أن أكتب في غيبتي لولا أني أكره أن أعينك على المعصية. واعلم أني أرتع في حسناتك كما ترعى الشات الخضر والسلام شوف الله يغيظوا لكن بالله أنا أرتع في حسناتك يعني أنا ما شاء الله يعني في نعيم انكسرت غيبتك وذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه قال يا مكذب بخلت بدمياتك على أصدقائك وثخوت بآخرتك على أعدائك فلا أنت فيما بخلت به معذور، ولا أنت فيما سخوت به محمود حكم عن جعفر بن محمد قال إذا بلغت عن أخيك ما يسوءك فلا تغتم فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبة عجلت يعني هذه عقوبة لك فسترك الله عز وجل ان سلط عليك لسان اخيك وان كان على غير ما يقول كانت حسنه لم تعملها يعني اتتك حسنه بلا جهد ولا كلفه وقيل لعمرو بن عبيد لقد وقع فيك فلان حتى رحم ناس قال اياه فارحموا يعني هو وقال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله لو كنت مغتابا أحدا لغتبت والدي لأنهم أحقوا بحسناته يعني لو كان لازم يغتاب يعني يهدي حسناته فإلى والدي عندهم بخل عجيب الجماعة تلك عندهم بخل بهذا الباب بهذا الحسنات وهذا يعني من الديانه وقال أيضا قلت لسفيان الثوري ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة ما سمعت يغتاب عدوا له قال والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته أو يثلط على حسناته ما يذهب به هذا أبا حنيفة الذي ربما كان تصنيف الكتاب لأجله كما سترى في فيما يأتي كل هذا مقدمة سترى فيما يأتي من البابين القادمين أن الكتاب مصنوع لأجلها وكأنه صنع لأجل أبي حنيف حرمة أهل العلم وأنت تعيش في بلد يخرج فيه بعض الأقزام والرويضة يسبون أبي حنيفة ويتهمونه ويقولون كافر بكل مش حتى فاسق كافر نعم لا فهنياً حنيفة حسنات هؤلاء الأقزام. وهذه ديانة أبي حنيفة رحمه الله كان عظيم الديانة رحمه الله وهذا سفيان الثوري يقول ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة ما سمعت يغتاب عدوا له يعني فكيف ذو الصديق قال يعني سفيان والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها سيأتي في بحوث قادمة أن بعضها نقل زماً لسفيان في أبي حنيفة فهذا مدفوع بهذه النصوص الأخرى ويجب النظر في أثانيت هذه وأثانيت هذه وفي قرائم سيأتي في البحث فيها في موطنها المهم أن تغتر بما يقال قد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد عن أبي حنيفة أو عن سفيان أنه قال كذا في أبي حنيفة طيب هذا الجاهل أو المتجاهل أو الجاني لماذا لا يذكر أن نفس الكتاب فيه مثل هذه الأقوال من سفيان وغيره في مدح أبي حنيف لكن هي قلوب يعني لا تحب إلا العفن وتكره الطهارة ولهذا قل إنفافها فمهما آمن العبد بما ورد من الأخضار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفا من ذلك إحنا بنجرب أخوانا ولا نجرب اتفقنا نجرب تكتب على المحمول لاحضار الغيبه ماشي تجلس في مجلس وتمتنع تجري من بعض المجالس جريا حسيا ان لم يكن معنويا لازم نجرب حتى يعني نغيب ونستفاد ان شاء الله يكون في ما يكونش كلام كلام الليل يمحوه النهار او كلام النهار يمحوه الليل نعم سادس الاسباب المعينه على الغيبه شكر نعمه في اللسان بأن يحمد الله على نعمة مطق التي حرمها غيره ويعلم أن من شكرها استعمالها في مرضات المنعم عليه بها الذي اسداها إليه ليعبده بها ويذكره ويشكره لا ليخوض بها في اعراض الناس ويستطيل بها على خلق الله تعالى قال تعالى هل جزاء الاحسان إلا الاحسان وقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكر النعمة أنكم تكذبون به وهذا مهم أنا تتكلم بكل سهولة والحمد لله هذه النعمة لابد أنك رأيتها يوما يعني الأبكم الذي لا يتكلم إلا إشارة وربما يعني يضحك منه بعض الجهلاء وهو يشير إشارات حتى يفهم وأنتم الحمد لله يعني في سعف وفي نعيم وفي بيان هذه نعمة وأي نعمة وقيل للحسن يا أبا سعيد من أشد الناس صراخا يوم القيامة؟ فقال رجل رزق نعمة فاستعان بها على معصية الله أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه فلم تشكر لنعماته ولكن قويت على معصيه برفقه. هذا عجيب. أنتكو على معصية الله رفقا. اقتراح للعاصي بالغيبة ونحوها بعنب الانفاض والرجولة إن كان لابد فعله أن يذهب إلى أرض غير أرض الله ويستظل بالسماء غير سماء الله ويتنفس بهواء غير هواء الله حتى يكون في في حج. وطبعا هذا يعني مستحيل إذن يضبط نفسه رأى أبو الدرداء امرأة سليطة اللسان فقال لو كانت هذه خرساء لكان خيرا له يعني أحيانا زوال النعمة أرفق بوجودها واستخدامها في غير موطنها السابع التفكر في أسماء الله الحسنى وبخاصة الأسماء التي تستوجب المراقبة والإحسان كالشهيد يعني الذي يحضرك ويشهدك في كل احوالك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين والرقيب الذي يراقبك والعليم والسميع والبصير والمحيض والحفيظ تقف عند كل هذا، عند كل اسم من هذه الأسماء وتقوم بعبودية هذا الاسم وتتأمل سعد هذا المعنى بقدر ما تستطيع. قال حاتم الأصام: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك وإذا تكذب فاذكر علم الله فيك الثامن المحافظة على الصلوات والتثبت بالصدق أما الصلاة فلقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أفضح سرق فقال سينهاه ما يقول أو قال ستمنعه الصلاة سينهاه ما تقول يعني من الطاعة والعبادة أو قلت تمنعه صلاته وهذا المعنى صحيح وهو أولى من الحديث الضعيف بل الموضوع في بعض رواياته أو ضعيف جدا في أحسن الأحوال حديث من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاته وفي الرواية الأخرى الموضوع لم يزد من الله إلا بعدا وهذا قد يتكي عليه بعض العوام على أنه لا فائدة من الصلاة فيقول والله أنا صليت وحاولت فوجدت نفسي يعني لم أحسن بلاها الصلاة كما يقولون يعني ما في داع إلى النصر هذا يعني غير صحيح وإذا ما ما في كتاب الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا بلد ولهذا اصبر عليه سينهاه ما تقول ستمنعه صلاة ولهذا المصلي لا يكون كغير المصلي ابدا أبدا ولو أقسم من أقسم رجل يصلي ويسرق ويزني خير من رجل يعني لا يفعل معصية مطلقا إلا أنه لا يصلي لماذا؟ لأن هذا يعني حجز مقعده في النار بلا إشكال الذي لا يصلي والثاني غاية ما فيها فانه مسلم يصلي وعنده ذنوب يناقش فيها فهو أرجع حالا وهذا مقتضى النصور أما الذي يقول يعني يصلون ويفعلون وإذا لا داعي للصلاة أو لا فائدة من الصلاة هذا جهد وأما لزوم الصدق وتحريه مع تجنب الكذب فلأن الصدق خير عون على استقامة القلب والجوارح بدليل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وقال ابن شوزة سمعت يونس بن عبيد يقول خصلتان اذا صلحت من العبد صلح او صلحا كده هما صلح ما سواهما صلاته ولسانه وهذا الاثر تقدم وتقدم الوقفه عنده وتسألنا اين صلاتنا هذه التي تصلح ان تعرض على الله فاذا بنا يعني قد رسبنا طيب واين لساننا هذا الذي ينقض ذكرا وعسلا فرفبنا ايضا فلماذا نحسن الظن بأنفسنا ونرى أنفسنا من الخاصه والملتزمين وأهل الاستقامه ونحن إلى الآن لم نحسن نصلي ولم نحسن نتكلم يعني حسنا كما أمر الله وعن مبارك بن الفضالة عن يونس بن عبيد قال لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرى ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار وذكر أشياء نحو هذا قال ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا هذا صحيح الذي يضبط لسانه انضبط منه كل شيء بينما قد يصلي ولا ينضبط يصوم ولا ينضبط يتصدق ولا ينضبط يطلب العلم ولا ينضبط يبكر إلى الجمع والجماعات ولا ينضبط لكن يضبط لسانه فينضبط لابد وإلا دلون على رجل ضبط لسانه وفيه يعني فساد في دينه أو في مسلكه لن ترى شيئا من هذا إن شاء الله التاسع ما يعينك وهو آخر ما ذكر المصنف فبه ينتهي هذا الباب المبارك كثره ذكر الموت فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هازم اللزة والهازم بالذال يعني القاطع يقطع اللزة هذا أشد لما قال هازم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشره عشرة فقال رجل من الانصار من أكيس الناس واكرم الناس يا رسول الله صلى الله عليه قال اكثرهم ذكرا للموت واشدهم له استعدادا اولئك هم الاكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره هل تذكر الموت كل يوم كلما اصبحت تحدث نفسك أنك لا تمسي وكلما أمسيت تحدث نفسك أنك لا تصبح هذا المقصود وأشدهم له استعدادا وكلما تذكرت الموت ترتب على هذا ولابد الرغبة في الاستعداد لهم هؤلاء هم الأكياث الأكياث وليس الأكياث قال الحسن ما رأيت عاقلا قط إلا أصدته من الموت حذرا وعليه ما رأيت يعني يخاطبك ما رأيت عاقل القط إلا أصبته من الموت حذرا يعني إلا وجدته أصبته هنا بمعنى وجدته من الموت حذرا وعليه حذينا يعني تجد العاقل يحذر الموت فكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء وهو الخليفة الحاكم الحاكم مشغول لكن كان الخلفاء زمان مشغول مشغولين بالدين فصحب لهم الدنيا والآن مشغولون بالدنيا ففسد الدين والدنيا ولا حول ولا قدر لا دينا يعني أبقوا ولا دنيا حصلوا لكن عمر عبد العزيز كان يجمع الفقهاء كل ليله فيتذكرون الموت والقيامه والاخره ثم يكون حتى كان بين ايديهم جنازه جرب هذا انت وجه الى المقابر كثيرا وحبذا لو وجدت قبرا مفتوحا انظر فيه ولو قدرت ادخل ونم ومدد ثم قل نفسها ها ترجع تتأدب ولا فتقول نعم وتخرج جرب كل ما تستطيع أن يعينك على مثل هذه الأمر وقال أشعف كنا ندخل على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت وكتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه يا أخي احذر الموت في هذه الدار قبل ان تصير الى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده وهل تصير إلى دار تمنى فيها الموت نعم اذا كنت في البرزخ وعاينت شيئا مما يعني تكره تمنيت الموت واذا كان موقف القيامه ودنت الشمس من الرؤوس وعرق الناس واشتد البلاء حتى خاص الأنبياء وقالوا اللهم سلم سلم تمنى أهل الموقف ليس الموت تمنوا أن يذهب بهم ولو إلى النار هذا من أعزب ما يكون لولا أنصوا أخبر بذلك يتمنى أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار إذا هم متصورون أن ما هم فيه أشد من النار إذا كانوا يستجرون من الموقف بالنار هل لك عن التصور هول الموقف؟ لا وسمرت ذكر الموت أنه يرقق القلب ويزيم قسوته ويوقظه من غفلته فيرجع العبد عن المعاصي ويخرج من المظالم ويقبل على الطاعات ويكثر منها لئلا لا يفجأه الموت الذي يقطعه عن أسباب النجاح ويفوت عليه العمل الصالح وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت عش ما شئت تخذ ستين سنة سبعين سنة مئة سنة كم تحب يا أخوانا ألف سنة إذن ليس فيها وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به الحديث يعني وتتمته واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بجماعه فقال على ما اجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي اصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجلس عليه قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بلل السرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني في مثل هذا اليوم فأعدوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومع هذا يبقي ويتأثر ونحن نذهب إلى القبور ف. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لم تعترى بكاء وقال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم عظمي فقال الطجع ثم اجعل الموت عند رأسك ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فجد فيه الآن وما تكره أن يكون فيك فدعه الآن هذه وصفة اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام فقال أبو حازم سلمة بن دينار كل عمل تكره الموت من أجله فتركه ثم لا يضرك متى ميت كل عمل تكره الموت من أجله يعني إذا كنت على هذا العمل فتركه يعني إذا ربت أن تنظر إلى مرأة فحدث نفسك أنك يمكن ان تموت الآن فهل تحب أن تموت وانت تنظر إلى امراه حرام تقول لا أنا أكره ذلك اذا أترك هذا العمل وهكذا انظر إلى التخليط والخبط الذي نخبطه واجعل هذا دائبك تحب أن تموت على هذا تحب أن تموت حتى على استيقظت في الصباح وقصرت وقالت لك نفسك يا ارفق بنفسك صلي يعني في البيت و... وادخل استرح أنت مسكين لم تنمت إلا ساعتين ونحو ذلك تدعوك إلى التقصير قل هب أن هذا آخر فجر وأنا يعني أواظب على الفجر في المزيد هل اضيع هذا الفجر وأموت ويختمني بهذا أم لعل هذا, يعني هذا آخر يوم فأحضر هذا اليوم أيضا. أو لعل هذا اخر درس وقد والله يعني وقع كثيرا أن بعض إخواننا من الشباب الذين يحضرون معنا الدروس حضرنا جنازاتهم وفجأة في حادث هنا أو هناك وكلنا نذهب ونجيء ونروح يعني من يحضر يعرف نصور ذلك الكثير والكثير لكننا ننسى وقد ربت رسول الله صلى الله وسلم بين ذكر الموت وبين حفظ اللسان. كان في قوله لمن جاءه فقال عظمي وأوجد. قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. ولا تكلم يعني لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. يعني أترك ما يعتذر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى الحديث واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال, يعني فقال له معروف لما راه يغتاب اذكر القطن اذا وضع على عينيك يعني أذكر حالة كفانك وخروجك من هذه الدنيا فبهذا انتهى الباب الأول الذي هو مقدمة لهذا الكتاب قبل أن يأتي الباب الثاني الذي هو تمهيد، الباب الثالث الذي هو عين المطلوب والحمد لله رب العالمين